حاجات ما كنتش رضيع عنها عملتها مع اني عمري في يوم ما كنت بحبها ودا كله علشان ارضي حد ما حبينيش واما لايت مفيش امل في موضعنا انتهى انا ليه بنزل من كارا عشان نبقى سوا وفنيا يا ليتوا بعد الحب ده سبلي فره وبوه فقلبي درح والوش دوا مش لازع لا هقول ده ولا انا في بينا فرصه للعدا ايوه خلاص وبقت محسوبه عليا وفي النهاية كسبتي غير جرحي واجع قلبي عيشة بداوي فيه وبالوم في نفسي لأني كنت مسدى إني ما شعر ليه ده حب حاسس قلبي بيه عالوضع ده وعلى الجراح متمردة لازم يبقى أقوى من كده وانا قبل ما ادخل تاني اي تجربة عمري ما حبى حدي وعيني تبقى مغمضة لا أقول ده نصيب ولا كان العين فيها ولا لويا يكون في بيننا فرصة في انسان في الحب ما جربش العذاب لا قول ده نصيب ولا كان العيب فيها ولا انا هو في بينا فرصه للعتاب هي غلطه خلاص وبقت محسوبه عليا ده ما فيش انسان Võib-olla hoopi ma garapsi